اللهم الرحمن الرحيم the yeah. وجعلت من عظم و سماوات و الدين مستقل لا في ضلال. وَلِكَ غُفْرَانٌ I'm. يروع على ما فاو هُلَيْكَ <تصفيق> جَزَاء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> hola قديع على لا واني نفسي غاو Mhm That's right mhm. is mm here. -hmm. four well, well, well. well. قوم خراط ببطئ جل القوم نام مثل و تلك نداولها ¡No, no! محي صل الله بسموحة بالغرور الجنة والماء على لله ولذين اصالت به ah la lo كتاب من ثم وترجل الشاكري وكأي من نبي إن قتل معه ربيعون Bye. Wallah wallah wallahi wa al-fuzzaqi dollars <laughs>